شبكة مزامير آل داود تقدم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب بََّ فيِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلا تَسمَعَّ مِن الذيينَ أُوطٌ كتابَ مِن قَِكُمْ وَلا تَسمْمععَّ مِنَ الذيينَ أوطٌ كتابَ مِن قَلِكُمْ وَمِنَ الذيينَ أَشَكُ أَدًَا كَكثير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 فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا مَا خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان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 وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وَأذُ فيِي سَبل وَقاتَلُ وَقُتِلُ لَكَفًِّا عَنهُ لَكَفسًِا عَنهُم سَ آاتِه وَل أُدفًِاَّهُ جَن وَلا تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالبين فيها نزلا من عند الله وما عند اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ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 الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها, آمنوا يا أيها آمنوا اصبروا واصابروا وابطوا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم الله